يَوْومَ تَأتي كلُ نَفْس تُجَدِل وأن نفْسِهَا وَتُوف كلُّ نَفْسَّا عَامِلت وَهُم لا يُغَّون يَوْومَ كل نَفسِ تُجدِل وَ نَفْسِها نفس لا يظَّون